أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مدّناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا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 وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق. ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور. ذلك يوم الوعيد. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ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 فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا, ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد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 يوم نقول, يوم نقول لجهنم هل نقول لجهنم مهل متلئت وتقول وتقولها الممزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد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 ادخلوها بسلام أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أيام وَمَا مَسَّنَا من النُّغُوبِ فَاصْبِذْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ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 نحن اعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نحن اعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقران